المشرقين في القرآن كما جاء لفظ المغربين قال الله جل وعلا رب المشرقين ورب المغربين وإذا تأملت أسلوب القرآن في ذكر المشارق والمغارب وجدته في الذروة من البلاغة والفصاحة فالله جل وعلا لما ذكر توحيده وإجلاله وإفراده بالعبادة قال تباركت أسماءه وجل ثناؤه إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة إن لك في النهار سبحا طويلة واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلة فالحظ أفرد المشرق وأفرد المغرب لأنه بعد ذلك ذكر توحيده وإفراده بالعبادة قال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلة لما خاطب جل وعلا الثقلين الجن والإنس ثنا فلما ثنا في مخاطبة الجن والإنس ثنا في ذكر المشرقين والمغربين قال الله جل وعلا رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان والمخاطب بالآية الجن والإنس على السواء لما ذكر الله جل وعلا اختلاف قريش في نبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم وتفرقهم في أمر نبوته هذا يزعم أنه كاهن وهذا يزعم أنه ساحر وهذا يدعي أنه شاعر كل كلن رماه بشيء قال الله جل وعلا فما للذين كفروا وقبل كمؤطين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل أمير منهم أن يدخل جن أن يدخل جنة نعيم كلا إن خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إن لقادرون فرق جل وعلا وجاء به على صيغة الجمع ليناسب الحديث عن المشارق والمغارب الحديث عن اختلاف كلمة قريش وإن كان ذلك كله مندلج في الكفر حول نبوة ورسالة نبينا صلوات الله وسلامه عليه